استقيم <تصفيق> the Oh, wow. God. Wow. Tässä فَإِنِّيْ سَتَطَعْتَ تَبْتَغِيَنَّ فَقَطْ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الْأَرْضِ أَوْ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 وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوه إلى الله متابا